ولئن جاء نصرا من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آ م ن و ا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آ م ن و ا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم ن شيء انهم لكاذبون ولا يحملون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 ف أ ن جينا هو أ ص ح ا ب ا ل س ف ي ن ة وجعلنا ه ا ي ة ل ل ع ا ل م ي ن و إ ب ر ا ه ي م إ ذ قال لقومي ع ب د و الله واتقو ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون ن إ إ ن م ا تعبدون من دون الله أ و ث ا ن ه وتخلقون افكاره ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه إ ل ي ه ترجعون وان تكذبوا فقد كذب امم من قبلكم وما على الرسول إ ل ا البلاغ المبين اولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده ان ذلك على الله يسير قل سيروا في ا ل أ ر ض فانظروا كيف ب د أ الخلق ثم الله ينشئ ا ل ن ش أ ه ا ل آ خ ر ه إ ن الله على كل شيء قدير يعذب من يشاء ويرحم من يشاء و إ ل ي ه تقلبون وما ت ب ع و ن بمعجزين في ا ل أ ر ض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير